إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن نبرأء منكم إذ قالوا لقومهم إن نبرأء كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العذاوة والبغضاء أبدا وبدا بيننا وبينكم العذاوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا إلا قول إبراهيم لأبيه لأس تغفرن لك إلا قول إبراهيم لأبيه لأس تغفرن لك وما أمدك لك من الله من شيء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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمَّ وَالتَّهْتَهْتَ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لا ينهىكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تظلموهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين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 اِنَّ غَالِيَتُهُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما تقوم ويسالوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشرك بالله شيئا ولا يسرق ولا يسرقنا ولا يزمننا ولا يقتلنا أولادهنا ولا يأذينا ببختان ولا يأذينا ببختان يفترنهم بين أيديهن وأرجلهن. ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله رحيم